بحر الدنيا كم غياب عزيز كم عدو جاب غريب الدنيا كيف صارت أما الوصبح سافرنا بحر نبحر على دروبات بحر وجداب you